قلبي يا جابر مجروح من ارض المصايب كن البواتي من كثر النوايب ادكوا رقصا يا جابر مجر من ارض المصايب كن البواتي من كتر النواية اذكر حسين المدبوح على للتراليم صاحب التكي ياطير اللي خلامي عظي واذكر التكي للراضي بس هم شك يا شرب لا حد من هالي بيا عارض لا وادي حتى تعطى المعالي ما صمدني شرب لا حد من هالي بيا عارض حتى تعطى المعالي يا جابر لو بيا جابر نجرو من أرض مطاي. و هذيك رطط للراضي ديك تاع يا جابر يا جابر عندي احزان شوت من هذه يا جاب عندي احزان صوت لكن للمنيه تطيا ترسى اكفاه والذتا عاديه <تصفيق> يا جاب عندي أحزان. شوصت من الاديه حتى والزفاء عادية هجابر ما تجري الصار برض الغابية من رابط ديش الأطمار في ليل المالية زينت بالجرح المطعوب. وصلت بالرازية تسجدة نعها المهمول Tisztijáró vagy én, Gomlia benn vetheli, Shukshin jár a én, Katil bolla anwali, és Shomer مهمور تشكي جارو مياه ويا بلة هاني شوكش الجرائيلي تاتيب الله هنويلي وش مرحبيني يا مغلو هل <تصفيق> الروح الشارعة من الجود حتى ونشو بباطل عدمات بلكت نسمع حسه ونشيل الساهم لنا نروي عطش نفسه a lnyos sárga, a kötött meghetsz. Én sietnék, nem lennék, ne a زينب بالجرح المطعون وصلت بالغادية بالتشدة معها المهمول في التجار المياه قول يا ضنوة هالي شوف شجارة إلي تعطيب الله أمالي والشر مرحى بإلي يا Én azt hiszem, nem من عصبات وميال علي علي يا, يا جابر ما تدري استار برض غاضيرية من غابة ديك الأقمار طيلة للمالية هجموا علينا الأشرار من عصبات وميال أبت ما خلت إيلي كربة لحد من هدي ضيعوا ونقلا وردي حتى تافي المائلي يا ورحسين المذبوعة مرني بالتراير صاحب الكبت القاطية اللي خلاني عامية عذكر كبير رارية بس ما يا جابر قلبي يا جابر مجروح من عرض المطاير حبت شو قلبي يا جابر مجروح ويننا من كثر المذبوح مرمي من كثر عرب الكتيلات اللي خلاني اضيع واذكر الطفل الراضي بالساحر شفته تاريخ يا جابري يا جت of sure. Az vagyom ilyen, járjatok na titegés a, حتك في الماء ما خلصت لي، كرب على حلمها لي، يا جابر. قال لي ابي وجت روحت للابي بس شفت طارق وحطينا بلديه جاء منو من ارض المرطعه قال لي بوا من كتله والهجت روحت للابو مرلي بالدارا لي اي جت ¡Viva la Tío. Y... وفي الدرب الفداء تجارا للدماء فلتكو الصياطيا لأميه أنك ليل للأيام والبقية وارحميهم من عذابك وارترابين إن في البقر ألقك فاطحا روح الشريعا <سؤال> يا ويبة الدانيه تعملني هيا اكد ذكر Mamura, we could also die. What's your bat of Sidai Rakina in a fee to battery? What I saw مستحيل وياسوا بلا تر عمل الجلده واتلاق ولجت فاني هنا لا امل ولا اكتش علي جنو ما حد تبتنائي ان يكون يا رب عطاكن الزيتاه ايه يا يا زينب يا رب بعض يا تكال النكاه يا اليما الحيارى حن وقت البلاء هذه الكأس ملأ الفتوق من وجاعين تجرعي امنا ولا في كؤوس الاداع تجرعي الضربا صبرين في طريق الصدائي in بدلاء وقرود المساحت من حجام هو نور الشمس ما تنفلي تملأ الأفق بكل بباها سوف يردوه بآياته إبرا الرمحي لكن قمري بهجي والله عافظ عافظ لكن قمري الدم منه فهو للروح غير لن بغاه عجر قوموي النور ينضي وظلام فهمي وهو سيل عطي ويا غاك لت العرش عرش الطغات عن الرمى في فوق القناة يدور وموجه موط وحر وظنوا نهاية كصبت يتوري ولن يعلموا ان رأس الشهيدين لسان قضيح بليل زهوري ينبي عدا له المستباحي فتحلى به ان قصر وطدر ويوقع بنائه يا من النار رسان النار في رها يحرق الجلد ويشوي قبام ودموع الفقد من حولها مزجت بالروح تهني في جها وصيام ياله من سيا. Let <laughs> the صبح الهول رفا بأياد مريعا صحة الطب اللوما في ظروف الفضيعة كلها من كي نالت زينب يا وديعا ها هي العين التحكي حادثات تسيعة ما درتي تلقي في البراري الوسيعة افتت ظلم تهوي بأكوك شنيعة ما درتي تلقي في البراري الوسيعة حدث الظلم تهوي بأكوب شريعا هسام تقوم تقوم تقوم تقوم تقوم تقوم تقوم وطوق على مجمع تردي زفينة من تاجعي وضجة تتلى بينها عليه دم ينادي في لي طالعان Dörd el-tigár Tigár tigár I done the covert the other Message in Waspova, had a all that, but Ardi meztáril, csak szarajil, csak talajil, csak I'm not going to زو <تسجيل> <دوه> يا ابن الوتهالي شوف الجرائم يا معل خلي روح الشارعه من للجود هسه ونشوف الباطل عباس بلكت نسمع حسه ونشيل الثقل منا مروي من عطش نفسه ايج Yunadí bil aní, Yunadí a Husen, a Husen, a Husen. Ha elrakbol hazin, Yunadí bil aní, Yunadí a Husen, a Husen, a Husen. Klubt 생mileül... Héبي憑 lazárat! Ch response zíny azaminekon, Ath saisz ben wann ilyes fel és J高 examined magad, a megnyeg Emin, mizzal اي يا سافروا لا عودة سافر ولا اودع اترك بني الحزين ينادي بالأني. ينادي بعزي بعزي بعزي بعزي. ينادي الحزين ينادي بالالين